وأنزل التوراة والإنزيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقت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 زينا للنس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقتارة من الذهب والفضة والقناصير المقتارة من الذهب والفضة والخيول المسومة والأنعام والحرب.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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقص من النات فبشرهم بعذاب أليم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 وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذزيتها من الشيطان الرجيم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 قال آيتك ألا تكلم أَيَّامٍ ثلاثة أيام إلا رمزا كَثِيرًا ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم لَكُمْ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرط وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَإِنَاثَنَا وَإِنَاثَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لعنة اللَّهَ عَلَمَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكَافِرِينَ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 فَإِن تَوَلّوا فَقُولوا اشهَدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هأَلْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لِيسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت. قائفةٌ من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن النهار وَكَفَروا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا إِلَّا لمن اتبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم ان يؤتى احد مثل ما أوتيتم أو عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وافع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون لسانتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون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 فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون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 ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُ مِنْ لَتَأْبَ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلْ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَسَ مُبَارَكٌ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 فأما الذين تودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات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 اذهمه الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله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 إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يوم دلكم ربكم يوم دلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعما اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعونكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم لكيلا فأثابكم غم بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم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 ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أ ولم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الان بها ابي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توثون أجوركم يوم القيامة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 لا تبلون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 الذين يذكرون الله قياماً وتعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا مَا خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا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 أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطون واتقوا الله لعلكم تفلحون